سؤال موجه للشيخ ابو عيار السلام عليكم نرسو من الشيخ الكرام إشعادنا في هذه المفألة الطلب السؤال يقول يقدم هذا الطلب لانا أخ اسم محمد علي مفتاح النصر في قضية حق عام على خلسية سياسية قضية مقتل الشرطي في سهلول وهو محكوم عليه بالإعدام ولهم دوزة وثلاثة أبناء فالرجاء هل من حل؟ يعني كنصر لهذا الأخ الحمد لله وصلى الله وسلم فكل عاني واجب. الحل لا أظن أني أستطيع أن أطرحه الآن، ولكن واجب على كل الأخوة أن يسعوا إلى سقيه بكل طرق. طبعة على هذا. نعم بكل طرق، هو بكل طرق، حتى بشراء زمام، ولو بالآخر. Allah'u <gülüyor> <gülüyor> Hakk'a